بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمني مسلماتكم نمواجبات ربي أهرها مسلمني دقان مسلمة واجبات إسلام ما كيس جرته أهرها أرقان إثي جوتوتي قوتون قوتوتي بقانك هيئك ربي يسرى بربادوتي هجتة لافنتي سابيرا جيرو لاشغرون لابسون وانتو تا جابو سلاما جابا جتا اقلعتو تلالون اسابيع هنجرو سلات شنان كجلاتين اب او كاثر سلاتتنا تو يو او تبع ديناتي او تبع امانتي بك نمني سلاتنا سيران دا بي هو جتي قدير آب جدّا أمنتي إساق أجل فت جدّا بيك نمني صلاة تنسية تنين إصيلة شغوري أمنتي وفي دية أمنتي وفي بلة سجدّا بيك نمني مسلماتك صلاة تتناطيو خال توجيت صلاة تتناطيو وان عبادة سا متاج رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديثا عبد الله من مصحف الكيسة تأكّد عبد الله كن رسل ربي قافت نجرا أي الأعمال أفضله هجيك سقمت جعل أجل إيجا فنان الصلاة على وقتها صلاة يرون أن صلاة أن أنجر أن يجرا قلت ثم أيه إيجا نهوا قمت إتأن يا رسول جنان بر الوالدين هاد أبى تر أود أن أنجر أن جرا قلت ثم أيه إيجا نهوا قمت إتأ أ يا رسول ربي جنان الجهاد في سبيل الله قرار ربي كايته دول انا انجد انجد صلاتتنا تويو جدو قبري تشاتي في جدو ربيتي رقي تشاچوان ربيت نمجيس صلاتتنا تويو يو صلاتتنا را شاغل م نمني دلدل سن راچيتي چچود صلاتتنا علمنا ماش وان دنيات تشاغل را غر ربي اساتچيتا قولوا من قولت تجار ربي إثاث تجارا قالا أجل ما في جار غارس كراع غاري المستقيم رت تقدنا لا بيجي جو سلاة كنا كيسات تكاد تجي جو كنا في سلاة نتنهوجي كيسها هوجي جودة هون وأنما دين كسيسومي تجي جو هوجي بكا جودة قبو سلاة تنا تويو نم المسلمة وان جدة إذا جس وجّو، سلعة وان سينك جدة إتّين جرة تني، سلعة وان نمني مسلمة سينك بتيني صدار ربي وجن جنة ربي إتّين جاه وجّة، سلعة تنتو يو طري لقد قد تري كيساته في الراميج أني سلانتن أبي هريران وديسي حديثة كيساته رسول ربي لغهن ونجده يا صحابة لين قد تقبل البلاتي سندرعو دويا إيق ويا تيرو شانت ركتني تورين إسن هفت جلاني الرسول صلى الله عليه وسلم توري وهيته نفت يا رسول جنانين فاكيني سي فاكي سلاة شناني جل الرسول صلى الله عليه وسلم قربنا الآن دلين مرا حقون حديث جابر رضي الله عنه الله عليه وسلم فكين صلاة شناني أكا فكي لغا قدى بل بل أبا درياء أوتي كايسيكي ستي قياة شنفكت قياة تيرو شنفكتو تجرى الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود رضي الله صلى الله عليه وسلم نمت كانت تقو نمت تي وهي رنغته نمت تيسان تهينجته رسول ربي اتلو فيك يا رسول ربي اننا ميت وعيد اننا ميتنا فاجنبينا مالتها جدين إن أقف جنان ربي آيا بوسي واقم الصلاة طرفي النهار وذلفا من الليل إن الحسنات يذهمن السيئات جدين ربي القرآن بوسي معنى نساء صلاة هالكاني قيا يوقع ما في غلغة صلاة حمتو يود ليدي خيري دوبان دلقون تني سر بليستي حمتو سر أوفت جدنين نمت كان يا رسول ربي أنمقف في هني جنانين لا أمتك يهون دافو يجدر. نمني بدي أكسي هجته. صلاة صلاانين صلاة من إسراره يتجرد. حديث أبي ربي أكجدان صلاة نشان. جمعان هذا الجمعة جدوق تدلي هجدهم تدلي تدكو نمر راهيت يجران يجود تدلي تدكو يجود تدلي ثوبان بربعة شفنا. حديث عثمان بن <نصفح> نمن المسلمات كو كصلاه واجب ادو وضو اي في تولفتي خشوع اي في ايغتي ركوعي اي في تولفتي كصلاه كفاره اي ساتات دلي الراجل الرسول صلى الله عليه وسلم وان دلي غرغدو كبائر يدمت العالم توجتين وغاغوتو يوجت قمت دلي نساء سرهقمت جادنجو حديث ني واي كنا دوبتو با ادا سلام ني صدرقان اي سين صدر كاغود دادا سلام ني برباچيف دلي اكنا دلي تتكو نمر رايتي سلاتو مكوفان سلاني اا كوال لا غتاكني لاغتي لكتاني تي سلات ربي سلاتو دلي تين ربي سلاتا اساسلا ننر حاقو وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته